فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذوني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا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 قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إِنْ هذا إِلَّا سحر يؤثر إِنْ هذا إِلَّا قول البشر سَأُصْلِي سقر وما أَدْرَا ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها تسعه عشر وما جعلنا اصحاب النار إِلَّا ملائكه وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً للذين كفروا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ويزداد الذين أُوتُوا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا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 ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره